ويري يومئذ للمكذبين ينطرقوا إلى ما كنتم به تكذبون ينطرقوا إلى ظل الإنسان هذه ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب انها ترمي بشررها كالقصر كانه جماله صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يقذن لهم فيعتذرون ويل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 ما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون انا كذلك نجز المحسنين ويرى